فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شرى الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد جاء رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر رضي الله عنه كان يمتاز ميزات تفرد بها عن سائر جيله هذا الرجل أعطاه الله عز وجل بصيره بقلوب العباد ولك أن تتخيل تجلس مع الرجل سنوات عديدة ولكنك لا تستطيع أن تقرأ قلب الرجل وهذا من عجيب الأمر أعطى الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الميزة فكان ينظر إلى قلب الرجل يا عرف ما يريد لذلك لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه الأمر عظيم والدين في ذلك الوقت كان لا يتحمله إلا الأفزاز لأن الدين نزل مراحل وكان هناك أعراب أجداف ليس لهم علاق السببين فاختصر له النبي صلى الله عليه وسلم الأمر في كلمات ماذا قال له؟ قال له لا يزال لسالك رطبا بذكر الله ففتح له الباب في ذكر الله عز وجل حتى يتمسك به لأنه حينما يفتح القلب بذكر الله يستطيع أن يتقبل جميع الشراء يبا كذا الأمر تحت لذلك دائما وأبدا الخطاب في القرآن كما شيخنا تفضل كله يا أيها الذين آمن ولم يقل يا أيها الذين أسلم ليه لأن الإيمان يحرق القلب وإذا تحرخ القلب استطاع أن يصنع ما لم يصنعه غيره من كان يتخير أن عمر بن الخطاب يسلي ويفتح قلب وله مواقف عدة حتى أن بلال قال ما استطعنا أن نصلي في الكعبة إلا حينما أسلم عمر وما أزنا في الكعبة إلا حينما جاء عمر ولما أراد الهجرة كما تعلمون هاجر على نيتها لذلك عمر رضي الله عنه امير المؤمنين جاء هذا الرجل وقال يا, يا أمير المؤمنين جئتك سائلا كإن يا أخوانا الأتباع كانوا ينظرون للصحابة لأنهم الجيل الفريد كسرة المصاحبة للنبي صلى الله عليه وسلم والمجالسة لابد أن تكسبك من المرء أشياء وإلا أنت لم تستفق صح ولا لا لذلك من عجيب الأمور وساعة نحن بنخرج سامحونا يعني بعض الأشياء لما تلاقي الرجل تزوج المرأة ثلاثين سنة مثلا ومش حرف تفهم لا خطأ يومي ضربها يمديدوا عليها يجحتها طب إيه المشكلة في كده المشكلة أن المرأة لتص... لم تستطع أن تصل إلى قلب الرجل بد له ان يكون له مفتاح هو عنده مفتاح معين المفتاح ده لو فتحته استطاعت ان تملك قلب الرجل لذلك العلماء يقول لك ايه للمرأة النكدية اربع فوائد حتى النكد في فوائد ايه حتى في فوائد اول شي قل لك ايه لا يزال لسانك رضبا بذكر الله كل ما تقول لشحز بي الله ونعمل وكل في الجوازة والله وقعني فيه اول واحد اذا قلت ايه لا يزال لسانك رضبا بذكر الله الثاني شيء يكون مخلص في العمل مش عايز يروح بعد الدوم يجيس ساعتين وحيروح يروح يعمل ايه هيسمع الموشح خلاص, خلاص. الشيء الثالث قال ايه يكون وصالا للرحم. وصال للرحم. وصال للرحم يعني وصالا طوله النار عن مش مروح يروح فيه الامور مكفولة مكفول. مكفول. لذلك فعلا إذا ضاق لقلب الإنسان في بيته فأين يذهب المرأة هي, هي, هي السكة إذن غالب أبي... بيوت المسلمين كلها تعاني وتئن لأننا لم نرجع إلى سلة نبينا صلى الله, صلى الله عليه وسلم من يتخيل محمد صلى الله عليه وسلم نبينا عليه وسلم تسعة من النساء ويجاهد ويقاتل وصوام وقوام ويلاعب ويضاحك ويمزح ويحمل, ويحمل هم الأمر أمر عظيم جدا, عظيم جداً. يعني ما تخيل الرجل أن يستطيع, يستطيع أن يكسب يستطيع هذا العالم فيه كله ويجمع هذا الجمع الطيب على لا إله إلا الله فين اليهود وفين يهود النصارى وفين وفين كل هذا تلاش لذلك دينكم دينكم ونبيكم هو أعظم الأمين فلما جاء هذا الرجل لعمر رضي الله عنه وقال كيف يسود الرجل في قومه سؤال مهم انت ريت صاحب عمل اللي عنده ورشة اللي عنده غير اللي عنده أرض اللي بيته اللي في مزينه وربما تكونوا في البيت وأولادك لا يصلوا صح على الأخوانه مصبوط, مصبوط. طب في المزيد المزي. من تشعارك أنت أصلا تثبت المسائل لماذا؟ فعمر رضي الله عنه وضع قواعد وعصول لهذا الرجل ماذا قال له؟ قال إذا أراد الرجل أن يسود فعليه بعدة أشياء أن يكون جوادا حينما يسأل أول جزئية يكون إيه؟ جواد يعني لابد أن يعطي ولا يكون بخيلا ده الأصل لأن الإنسان إذا أعطى من وقته وزمانه, وزمانه وعمره, وعمره وكل ما يملك, ما يملك, ما يملك استطاع أن يقص يقص يصل, يصل إلى قلوب الناس, إلى الناس. وأنا أضرب لك مثلا الأحنف ابن قيس لأه. قال له كيف ست قومك الزين وصلت للمزين قال بالحلم بالحل لابد لك من, من الحلم لين هذه الصفات يا أخوانا إنما اكتسبها الصحابة من, أصحيح من, أصحيح من أصحيح النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي أن يكون جوادا حينما يسأل هتسأله حيعطيه طيب طير الصحابة رضوان الصحابة الله, الله عليه الله كلكم, تعلمون كلكم تعلمون أن سعيد أن ابن العص من أصحاب النبي صلى الله صل عليه و و وسلم عليه هذا الرجل هذا ربما, ربما لا يذكر في التاريخ, يذكر في التاريخ كثيرا ولكن ضرب المثل الرائع في الجود والعطاء حتى ربما تكرأ في سيرة هذا كيف استطاع, كيف, استطاع كيف, استطاع كيف استطاع أن يصل إلى هذه الدرجة, الدرجة, الدرجة في قواعي في, في, في أسوء أول أس شيء سعيد بن العاص إنما رباه عثمان رضي الله عنه في بيت وكان أبوه كافرا ومات في بد وكان معاندا للنبي صلى اللهograf منذ بالقي العظمة الإسلام العظمة الدين أبو كافر ورباه أخذوا في كفالة عثمان رضي الله عنه يقول عثمان خده فتربى في بيت عثمان رضي الله عنه وتربى مع بيت ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم فج فكان لهذا الرجل أحوال عجيب جدا وكان من علماء المسلمين في القرآن لنحفظ على يد عثمان سند عالي فكان يمتاز بالعطاء والسخاء والجود حتى أن معاوية رضي الله عنه وعن نبينا عن الصحابة أجمع لما سئل قال من أجود قريش قال سعيد بن العص بس ما فيش غيره في بعض المرات بعد امرأة البيت. قالت والله لا اعطينا هذا البرد عزة دير الشملة ديت لأجود رجل في العرب ففي واحد جلس في المنزل كالله قال اعطيها سعيد من العرض ليه, ليه؟ حاكموا له كان له ميزات عجيبة هذا الرجل هما ذكر عنه جاءه رجل يحفظ القرآن وفي بعض المرات بعد ما انتهى الدرس الرجل جلس فسيد نظر إليه وقال إيه اظن بأن لك حاجة عندك مشكلة فسكت الرجل عادت الأمور الثاني فقال, فقال يا فلاد أنا لك حاجة, حاجة فسكت فصفت. قال نعم قال له مي؟ طب اتلبي حاجتك قول لي عايزين فنظر إليه وسكت فسعيد استنظت أن الأمر يمكن أن يكون عنده محتاج فلوس ما يشكل منه لكن الأمر الذي جاي عجب جدا قال الله اتبعني ودخل بقودة وكان فيه صراش كده لما, لما ولا عكس فأسرع سعيد, سعيد رضي الله عنه فتفأ الصراش وصار, وصار في ضلع وقال ضلع أخبرني الآن اخبرني بحاجتك انت لا ترى وجه رضي, رضي الله عنه طب يا اخوانا كيف وصل لهذه الدرجة كيف استطاع ان يقرأ بان الرجل حينما يسأل الاخر يعني يسقط ماء وجه ممكن هو معلمك لكنك تكسر صح ليه من من صنع اليك معروفا فبالاسرك اي شيء يوصلك بعربيه يسكعتك فلوس أي زنجتك اي امرك اي امرك قال لك موضوع من الصحابه ما هو الجيل ده جيل فريد حيمروا معنا بعض في, في الايات ان ده امر هي. ثم ساله الحاج قال له اديني قال له خلاص الصبح خد اللي انت عايزه فالراجل بيقول له ايه سأرسل لك غدا الماء بكره خد الفلوس فرح لمراته قال ما زلت بي حتى سألت سعيدا الماء وما لم يعطيني فما أظن أراه مرة أخرى لا أستطيع أن أذهب إليه مرة أخرى حتى أقرأ للقرآن حرمتين القرآن وحرمتين وحرمتين واربنا ما يبتلك بامرأة زنانة ما فيش فلوس هنجيبه منين هنعمله منين وهذا الأمر لا بد للمرأة أن تأسفك الأصل في المرأة يا أخواننا المسلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأزفر بذات الدين تبليص صحبة الدين خذ أربط حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده يستبين لك الأمر قال ايه متاع الدنيا كما روى مسلم امرأة ايه صالحة اذا نظر اليها ارى والله لن, تص... لن تكون صالحة الى ذي كان الصاحب الدين يبهات الحديث الاولاد واذا امرها اتعاط اي امر في طاعة بد ان تكون سمع الوطاع لذلك كلنا نعاني في بيوتنا من نسائنا لكن الأصل أن تعلم المرأة وأن ترشدها لدين الله عز وجل لأن ما خلقت إليها من الدنيا متاع او من ينشع في الحينية من الأصل هي عز الدنيا وعيزة وعيزة لما جاءت فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم وجرت بالراحة واشتغلت لمها انتهى الأمر ودي سيدة نساء العالمين وقالت للنبي السلام أسألك يا خاتم فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها؟ قال إذن آتيكما وقام ريح بالدين وقام قاعد مع علي وفاطيما وقال, وقال ألا أدلكم على خير من خادم وأرسل لهم القواعد الأصولية التي هي بتاعت التسبيح قبل النوم قل لك قال, قال علماء يقولون بأن المرأة لابد أن توجه لأمر الآخرة وأن تصبر على قدر الله. الله. على قدر الله إيه قدر الله قدر الله أنه ما عندهش فلوس تتحمى قدر الله أنه تنجي لابد أن تتحمى قدر الله أنه يريد أن يعدد يأتي بمرأة أخرى لابد أن تصبر أن تتحمى ليه لأن هذا كله في ميزان حسناتها والمرأة إذا صلحت صلحت المجتمع كامل لذلك نساء الصحابات يعني كان عندهم أشياء عجيبة لم نرى في نسائنا لأن العهد بعيد نرجع إلى سعيد رضي الله عنه جاءه أعرابي هذا موقف ثم أسرع الرجل وإذا بسعيد يرسل إليه إثنين من الحمالين بمال على الرأس يعني هبنة طواجين شايدين كده وأرسل إليه بالمال الأمر العجيب الأمر اللي يعجبك من ذلك ان الأعراب ربما يعني يكون عندهم بعض الشدة. الشدة ولكن دخل, دخل عليه أعرابه وقال يا سعيد, سعيد, سعيد أريد مالا. مالا ديني فلوس فنظر, فنظر, فنظر إليه وقال اذهب إلى وكيلي وقل له يأمر لك ذو خمسمائة العرب ما تعرفش لشيئين إما درهم وإما ديناء فقال له خمسمائة سعيد عليني أنت خمسمائة إيه درها يعني حياة خفيفة يعني اللي موجودة فلما, فلما صار الأعراب للوكيل قال يقول لك سعيد, لك سعيد اعطيني خمسمائة فسكت, فسكت. فقال لي درهم الله قال والله لم يبرك يعني هو ما, ما, تكلمش. ما تكلمش فأرسل الوكيل إلى قال ماذا أعطيه دينار ولا درها قال أما وقد قلت دينار فأعطيه دينار فمسمو الدينار فمسمو الدينار دولي أخواننا ممكن نعمله مثلا مبلغ جامد مثلا مئة ولا حاجة طيب العرب لما أخذ الفلوس فبك فبك فقال له سعيد ما أبكاك يا أعرابي أقصرنا معك قال أبكي كيف تواري الأرض في بطنها مثلك يا سعيد رضي الله عن الصحابة أجمع هو ده الجيل الأول يا أخواني هو ده الجيل اللي احنا محتاجين فعلا نستنبط منه الحكم والعبع هو ده الدين الدين ما جاء إلا على رقابه ده. الصحابة رضي الله عنه سعيد رضي الله عنه يعني كان له مقولة شهيرة ويعني بصدق استوقفتني هذه المقولة وهو على فراش الموت طبعا الرجل التقي لابد أن يخلف زرية تقية لابد ولابد أن يأمرهم بمكارم الأخلاق حتى يستمر زينتنا ما عندك واحد يقول له حافظ على المصنع حاول تكبر المصنع حاول انت تصنع شيء معين حاول تشتري حطة الأرض ها والواحد فينا مثلا لما يبقى عنده ولد كويس يقول لك خلفاء, خلفاء, الحجي, خلفاء الحجي صح. ولا لا, لا؟ يريد امتدادا لأبيه وفي مطلوب ولكن إذا كان الأمر في أمر الآخرة لابد أن يكون هناك وقف بمعنى إيه, بمعنى إيه؟, بمعنى إيه؟ لازم ولابد أن أنت تبحث لنفسك, لنفسك, لنفسك, عن, لنفسك عن ما أخرج امتدائي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قطع عمله فسعيد رضي الله عنه جمع أبنائه وقال يا أبنائي أوصيكم بما كنت عليه من صدقة عايزك بس لنا مش علي امشي علي ثم ذاكر كلمات وقال إيه ان الرجل إذا طلب الحاجة عايزك تتخيل الجزء دي بس اضطربت اركانه وارتعدت فرائسه اضطربت اركانه وارتعدت فرائسه من الخشية ان يرد فلا يق يعني الكلام ده يعني انا عندي طائقه ماليه وجالي شيخ خالد مثلا او اي واحد طلب مني طبعا رايح منكسر وزليل واقف قدامه حيديني ولا مش حيديني طب لو ما عطانيش هروح فيه طب انا قاعد برجف فبيقول له يعني اهتزت أركان الرجل خلاص ما هو بيتزلزق وارتعدت فرائصه خشية ألا يعطى الماء فمن جاءكم فأعطوه ولا تمنعوه شيئا وأجيز الناس بمثل ما كنت أجيزهم ده أخلاق إهدي ده أخلاق الصحابة مش أخلاق أي شيء طيب لما أوصى هذه الوصية جاء رجل بقطعة من القماش مكتوب لها إيه من سعيد بن العاص إلى هذا الشاب, الشاب لك عندي عشرين ألف دينار. ألف دينار فجاء, فجاء الغلام أو الشاب لابنه أو الشاب لابن سعيد بن العاص وقال له أبوك عليه هدين عشرين ألف ألف قال ما أظلم سعيد, سعيد يعني تداين معك عشرين ألف شمعين عشرين ألف, ألف يخذتم منك قال والله ما كان دين على أبيك ولكن حينما كنت أسير في الطريق مع أبيك فقال لي يا غلام ما الذي جعلك تسير معي قال محبة. قال محبة محبة فيك, محبة فيك. بس, بس. السمت والهدي والدل أنت من صحاب النبي صلى الله عليه قال ما خرجت من بيتك إلا محبة اللية قال نعم قال اتيني بالدواه وباللوح وكتب له قال حينما تأتين الغله يعني الفلوس أأمر لك بعشرين ألف محبة مني لك صحابي يا أخوانا جود وقرم حتى استطاعوا أن يملكوا كلما الناس كما فعل نبيكم صلى الله عليه وسلم ننتوي الصفحة على سعيد رضي الله عنه وهذا رجل على ربما لا يذكره كثير من الناس ولكن عند الصحابة ما عند غيره أي واحد من الصحابة في باب الجهاد يعطي في باب الصدقة يعطي لذلك لما قال عمر للرجل أن يكون جوادا إذا سؤل نعم لابد أن يكون جوادا إذا سؤل وأنت كذلك لابد لك أن تجود إذا سؤلت طيب حتى في عجله سريعه وقال وان يكون ايه حليما حليما حينما يستجهل عليه وده احنا عايزين مش خالد معدي بالعربيه واحد بتاع تكتب تص فيه او خبط الفنوس ينزل بقى طبعا وانت ومش هتصلحه وتعمله وتخليه ومش عارف هو لا يغصي ولكن اين حلمك واين ايمانك بقدر الله عز وجل تاني شيء انت تاني شيء ممكن تروح تستريف مبلغ وانت مش يقلع منك او واحد يلاقيه او يحصل لك موقف المواقف موجودة أولا. وخاصة المواقف كلها معانا مع النساء انت متأخر وجايه ما فيش غدا الدنيا ولا عيدي. ربما تطلق المرأة عدة النفس هنا يظهر اخلاق الحليم الحليم حينما يستجهل عليه هو كذلك طب والنبي صلى الله عليه وسلم كما سبت عنه ورواه النساء وغيره ماذا قال جاء عربي فجذب النبي صلى الله عليه وسلم من حاشيه الرداء من الجلابيه من هنا وقال اعطيني من المال الذي عندك فليس مالك مالك ولا مالي ابيك طبعا يعني مع واحد فينا قال نعم والله ليس المال مالي وانما هو مال الله اعطيه يا فلان اراضيت يا عربي قال نعم رضيت صلى الله عليه وسلم كلنا نحتاج الى حل حينما يجهل عليك صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. <تصفيق> ثم عاد له وقال <تصفيق> وأن يكون كريما في مجالسته الإنسان يا أخوانا يأنس بمن جلس إليه وعمري ما هاجه أجلس إليك كده إلا أنا مستروح لك بحبك المجالسة دي تحتك إيه كرم لما أجلس لك يعطيني حقي في المجالسة وطبعا من الأخطاء اللي كلنا بنقع فيه ممكن بتكلم معك والتعليم لك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نودي عليه التفذ أجمع يعني الكلام ده بيكلمه يا محمد يلتفت بجميع جسده كده وده من الادهب صلى الله عليه وسلم وهو سيد الاوفياء كان يلتفت كده بس كده نعم ماذا تريد ممكن بتكلم صاحبك او بيكلمه وتعامله كده هذا لا يجوز لنبغي ليه أنك تكسر تكسر قلبه ولا يتناجا اثنين ان اثنين قاعدين مع بعض او ثلاثه واحد يقول له طب بقى هتكلم معاك ياخده على ناحيه ويشيله لا لابد ان تكون كريما وان تستقرى قلب الرجل. ربما تكسر قلبه, ربما تكسر قلبه. ثم قال وأن يكون حسن الخلق في مجاورتك كلمة الجواردية تشمل أمور عظيمة كما أرد في سورة النساء إيه بقى المجاورة؟ قال لك المجاورة دي ربما تكون في قلب بيتك مع زوجك وأولادك مع أخوك في الغيط في المزيج في العمى لابد أن تكون حسن الخلق مع الجوار لأن الجار الله هو مكان والنبي صلى الله عليه وسلم وصح على الجار ليه؟ لأنه أقرب منك رحمة يعني لازق مناصب فيك أصلا بجوارك لذلك يقول لك إيه جار ولا ابن عم قريب أول ما تحصل أي كرسة مصيبة قدر الله الجار هو الذي يسرع إليك لذلك إيه من شدة حب الإسلام أن عبد الله بن عمر كان عنده جار يهودي موقف جميل, موقف جميل جدا فكان إذا زبح شاه قال هلأ أرسلتم إلى جارنا كرم حسن خلق ماذا تطمع فيه يا ابن عمر يسلم بس يقول لا إله إلا الله ثم أراد الرجل أن ينصرف إذا بالعمر رضي الله عنه وقال يا هذا اسمع مني ما هو أعظم وهي دية الخراصة نحن عايزينها قال إيه قال إن الرجل إذا ابتلاف الله عز وجل بالدنيا ابتلافه بأربع عفان الله وإياك. الله وإياك وكلها متعلقة بقلو قلبك متعلق به. متعلق به قال ما هي, قال ما هي يا, يا عمر رضي الله عنه قال فقر لا يدركه غنى لا دعيزة توضيح يعني فقر لا يدركه غنى قال لكم هو الفقر هنا مش هو مش أن يكون من أغنى أغنياء الأرض ولا يشعر بذلك في قلبه دايما و ابدا يوصلك ان انت إن هو مفيش عنده ملايين و سبحان من ها المال ده يروح وبصص لك انت عربية عربيه بصص لك انت ابو حته بيت و بتاخد وتكلمه يقول لك طب منين والظروف والحاله وهجيب منين واعمل منين فعمر رضي الله عنه قال إنما الغنى غنى القلب فلذلك لو وصل الغنى في القلب تستطيع أن ترى الرجل ينام على الأرض وهو راض عن الله أما إذا انتزع من القلب, من القلب. والله الذي لا, لا إله غيره لو أعطيته الدنيا بما فيها كما قال النبيكم ولا يملأ جوف, ولا يملأ جوف ابن آدم إيه؟ إلا الطراء ويتوب الله عز وجل على من ته إبع عمر رضي الله عنه استقرأ الناس ليه؟ لابد أن تستفاد يقعد معك واحد تفيده يفيدك ودائما وأبدا تبحث على من يفيدك في دينك لأنك قل تجد رجل يقول لك اتقر له ما تحبش لذلك, لذلك لما تلاقي واحد يعد لك المعايب لك بتاعتك امسك عليه جامعي لانه ايه يكشف لك يكشف حوارك الذي انت لا تريد ان تعرفه, تعرفه, تعرفه تقعد مع الشيخ محمد, محمد يرأيك في فلال يعمد ويكرب وبيعمل وبيخلي طيب انت الشيخ محمد فيك وانا فيك وانا فيك لما تصلح ما من نفسك ما تقول لي انت فيك كذا ما تقول لي انت ما بتصليش الفجر يا جماعه ليه ما تقول لي انت مش انت مقصر معانا ليه ما تقول لي انت ما بتروحش لجارك اللي ما بتشوفوش الا كل فتره ليه تزور عليه وهو مريض ابن عمك انه مقاطعك عشان 100 جنيه ولا 50 جنيه مطلق لسانك في اعراض المسلمين قل له اقفي ارجع كفيك فقال له عمر فقر لا يدركه غنى طيب خد بقى الثانيه اللي ممكن تقتلك وهم لا ينقضي كان عمر ربط بين القلب والعقل القلب اصلا ما فيش ما فيش غنى فقر والعقل فإذا اجتمع في رجل اهلكه طب ده حينام ازاي اصلا ده هو مشغول إفنان بيسرق بيني إفنان ما بيجيبش طب هحسب الزين طب هود فين طب راحة الفلوس فين وممكن ينم في العربية خيف من الناس يسرقوا فلوسه وممكن يشك في الشيخ خالد ليه كل هذا إنما قذفه الشيطان في عقله فلا يستطيع أن يقيم لله طاعة صح أو لا طب هيقوم طاعة الزين أصلا ده هو أصلا ما فيش لبما قال له وهم لا ينقضي طيب قال وشغل لا يفرغ منه أبدا على صلي شغل. لا يغلق لا مشغوله مش مشغول, مشغول. مشغول, مشغول. شغله لا ينتهي منه ابدا لا يستطيع أن ينتهي من العمل مشكلة انه عايز ياكل ويشرب وينام ساعه فقط عشان يقوم يكمل الايه الرزق 48 ساعه عمل اما العباده اما الطاعه لله عز وجل فلاه بطيء بطيء خلاص رجل استغرب وقال يا أمير المؤمنين يا أهناك من يفتلى بذلك؟ قال نعم قال خذ الرابعة, الرابعة. ودبقى المهمة المشكلة بتاعتنا كلنا. كلنا قال إيه؟, قال ايه؟ وأمل لا, لا يبلغ منتهى أمل. أمل. أمل. أمل. أمل. أمل أملت كثيرا كثير. في منذ بعض الطريف وقعت. وقعت كان هناك رجل, سعودي. رجل سعودي يعني له جاء فكان يحب يقول لي حاجة فلان تعال صليت يقول طب بس اروحه هنا خلص الشغل جيلا طب فلان توفع يلا قال له طب بس شوية كده كله ما يقول له شوية تعزله تعزله بعصار ضاق صدر وغشو فمرة من مرقب مخبط عليه قال والله لن اتحرك الا بك يا فلان عندي عمل عندي قال لن اتحرك الا بك فاركبه في السيارة قال مسرع الى اين قال سترى ثم ذهب به الى المقابر وفتح السيارة وقال انزل وانظر إلى أصحاب المقابر كلهم كان عندهم عمل والله ما حصلوا منها شيء فمتى تنتهي من عملك متى تقبل على ربك متى يكون عندك ضرة إحساس لأن الله عز وجل ما خلقك إلا للعبادة ليه لأنك عب والعب, والعب, والعب, والعب, والعب مطالب, مطالب بأن يكون لله خالصا لذلك يعني شيخ الإسلام بن كريمية في شرح العقيدة الوسطية فبتكلأ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, ورسوله. الشيخ عبد النساء عبده رحمة الله عليه قال لك الهاء هنا عائدة على النبي صلى الله عليه وسلم عبده قال استكمل النبي صلى الله عليه وسلم كل أركان العبودية لله فوصل إلى أخرى درية العبودية صلى الله عليه حتى أنه ينال المنزلة يوم الخيانة قال لك العبودية لا تكون إلا بتحرير القلب إذا حررت قلبك من كل شيء من شهوات ومن بلاز ومن الدنيا ومن كل شيء وأفرغته لله كفاك الله عز وجل الأمر كما قال عمر بن الخطاف في سياقة الموت يقول لابنه عبد الله قال يا عبد الله من استغنى بالله أغناه الله ومن, ومن تواند توكل على الله كفا ومن رضى بما قسم له كان أغنى الناس عمر رضي الله عنه هؤلاء هم الصحابة وهؤلاء هم صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم الجيل الأول لذلك كلنا يحتاج أن يكشف اللثامة عن الصحابة ليه؟ لأنك لن تستطيع أن تستقد دين إلا منه هم الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا أسأل الله عز وجل أن يكون في ميزان حسناتنا هذه الكلمات الطيبة وأن يغفر لمن قرأنا ولمن علمنا ولمن له حق وفضل علينا وأن يغفر لمن كان سببا في اجتماعنا على طاعته اللهم احتك رقبنا جميعا من النار أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم وأحسن الله